فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الْإِنسَانَ بوالديه حسنا وَإِنْ جَادَلَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَشْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا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 أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يبدئ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيبُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كَيْفَ بَدَأَ الخلق ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ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 مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وجعلنا في والنبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين ائنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 قالوا نحن أعلم بما فيها لن نجنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولنا. جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك ان امراتك كانت من الغادرين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر, وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم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 يؤمن به وما يجحد بأياتنا إلا الكافرون ومعكم تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك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 إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أَوَلَمْ يَكْفِيْهِمْ أَنَّا أَزْلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يتلى عَلَيْهِمْ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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فأيها يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.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 بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهوا ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون